بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدَ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا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 فكيف تتقون إن كفرتم يومًا يجعل الولدان شيبًا السماء فطروا به كان وعده مفعولًا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً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 علما أن لن تحصوه فتاب عليكم فقروا ما تيزر من القرآن علما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله في سبيل الله فقرا ما تيسر منه واقيموا الصلاهات واعطوا الزكاه وارضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن